الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فاننا سمعنا الى قراءه امامنا في فجر هذا اليوم ومن ومما سمعنا قول الله تبارك وتعالى يخاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم عند ربكم يوم القيامة تختصمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون الخطاب في قوله إنك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا اشكال في هذا وقوله ميت اي ستموت لانه يخاطبه في حال حياته وانهم اي هؤلاء المكذبون لك ميتون اي سيموتون ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون ومن المعلوم ان الغالب في هذه الخصومه هو النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فالخاص والغالب يوم القيامة في الاختصام عند الله عز وجل هم أهل الإيمان وأهل الصلاح أما أهل الكفر وأهل الفساد فإنهم لا شك مخصومون مغلوبون وفي هذه الآية الكريمه. دليل واضح على أن محمد رسول الله بشر يعتريه ما يعتري البشر حتى إنه عليه الصلاة والسلام قال عن نفسه انما انا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فجميع خصائص البشر كلها لاحقة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنه يمتاز عن البشر لأمر لا يشكو فيه غيره إلا إخوانه من الأنبياء والمرسلين الا وهو الرسالة كما قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد وقال الله تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك بل أنا بشر كغيره من البشر ولكنه عليه الصلاة والسلام عبد مأمور يتبع ما أنزل عليه من ربه كما قال تعالى إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه هذه هي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا وإنما هو موحى إليه ويمتاز بهذا الوحي ونعم, ما ونعم هذه الميزه وفي قوله انك ميت وانهم ميتون دليل على ما اعلنه ابو بكر رضي الله عنه حينما جاء الى المدينه وكان رضي الله عنه قد خرج الى نخل له في السنح لان النبي صلى الله عليه وسلم صبيحه موته كان احسن وأنشط مما كان عما كان من قبل فاطمئن رضي الله عنه على صحه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم ثم خرج الى مكانه في السنح ولما جاءه الخبر دخل الى المدينة وكان الناس قد اجتمعوا في المسجد لأن الأمر الذي جهمهم أمر عظيم قال أنس المالك قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء ولما مات أظلم منها كل شيء لأنها فقدت النور الذي جاء به فقدت النور محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الوحي انقطع في موته فجاء أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدهم مسج مغطى ميتا فكشف الغطاء عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة الأولى فقد متهى ثم خرج إلى الناس وهم في المسجد وبينهم عمر بن الخطاب يخطب الناس وينكر موت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول إنه لم يموت وإنما صاعق ولا يبعث الله ولم ولا يبعث ولا يبعث الله فلوقت عن أيدي رجال و وأرجلهم من خلاف. هذا ظن رضي الله عنه ولكن أبي بكر آمن بموته بقلب موق ثم دخل المسجد واذا عمر يقول هذا الكلام فقال له على رزقك ايها الرجل ثم صعد المنبر وخطب الناس بخطبته الشهيره العظيمه حيث قال اما بعد فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات رضي الله عنه وأما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه وبحمده هذه كلمات عظيمة جدا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ولن يغني عنه شيئا أما من كان يعبد الله رب محمد فإنه, فإنه تعالى حي لا يموت ثم قرأ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم قيامة عند ربكم تحتصمون قال عمر رضي الله عنه فما أن سمعتها حتى عقرت فما تقلني رجلاي وجلس علم أن الأمر حق وأنه عليه الصلاة والسلام مات وبهذا نعرف ضلال من قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم حي لأن هذا مكذب تكليب للقرآن ولأنه قدح تام في الصحابة رضي الله عنهم وكيف يجفنون نبيهم حي لكنه عليه الصلاة والسلام وإخوانه من المرسلين أحياء في قبورهم حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء الذين قال الله فيهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل إيش بل أحياء عند ربهم يرزقون وهذه حياة برزخيه تخالف الحياة الدنيا الحياة الدنيا تحتاج إلى طعام وشراب وهواء وعيد ذلك مما هو من مقومات الحياة أما الحياة البرزخية فعلمها عند الله لا نعلم عن كبيتها لكننا نؤمن بها حسب ما أخبرنا الله تعالى عنها فهو عليه الصلاه والسلام ميت لا شك قد فارقت روحه جسده ولكنه حي في قبره حياه برزخيه الانبياء عليهم الصلاه والسلام ابقى الله اجسامهم في الارض حرم الله على الارض ان تاكل أجساد الانبياء اما غير الانبياء من الاولياء والصالحين فقد تاكلهم الارض وقد لا تاكلهم لكن الذين يتحقق او يتحقق ان ان الارض لا تاكلهم هم من الانبياء لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء وفي هذا المقام العظيم الذي قامه ابو بكر رضي الله عنه جليل على ان ابا بكر اقوى الصحابه قلبا واربطهم جأشا حيث انه رضي الله عنه في المصائب العظيمة في المواقف العظيمة الكبيرة يكون هو اثبت الصحابة ونحن نضرب لذلك امثالا تعلمون ما وقع في صلح الحديبية من الشروط القاسية على المسلمين الهينة على الكافرين صلح الحديبية سببه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجه من المدينة بنحو ألف وأربعمائة رجل معهم الهدي من إبل وبقر وغيرهما يريد العمرة لا يريد قتالا ولكنه لما وصل إلى حدود الحرم في الحديبية والحديبية مكان بعضه من الحل وبعضه من الحرم لما وصل الى ذلك بركت ناقته وابت ان تتجه الى مكه فقال الصحابه خلات القصوى خلات بمعنى حرنت وبركت والقصوى اسم لناقته عليه الصلاه والسلام فقال عليه الصلاه والسلام والله ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق عليه الصلاه والسلام حتى البهاء يدافع عن النبي عليه الصلاه والسلام ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق ليس من عادتها ان تحرن وتبرك ولكن حبسها حابس الفيل من هو من حابس الفيل يا اخوان الله عز وجل حبس حابس الفيل الفيل الذي قدم به ابره من اجل ان يهدم الكعبه المشرفه زادها الله تعالى شرفا وحماها من كل شر لكن الفيل ابى ابى ان يتجه الى مكه فكانوا اذا وجهوا الى اليمن هرول واسرع واذا وجهوا الى مكه ترك ابى ان يدخل الى مكه او ان يتجه الى مكه كذلك ناقه النبي عليه الصلاه والسلام فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ببروكها أن الأمر وراءه شيء ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم عليها اللهم صل عليه وسلم عليها لا يريد أن ينتقم من نفسه ولا شاء أن يدخل مكة بألف وابعة مئة رجل لدخل لكنه عليه الصلاة والسلام عنده من خشية الله ما يمنعه من ذلك عصرة المفاوضه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش استمع جاء رسول قريش ليكتب الكتاب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القائل من يا أخ أين أحسن قال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال من قريش لا لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا نعرف الرحمن وقد قال الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن أبوا أكتب باسمك اللهم فقال أكتب باسمك اللهم هذه واحدة تنازل من الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أقسم أن لا يساله خطة يعظمون بي حرمات الله إلا أجابه ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله فقال لا تكتب رسول الله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك ولا صدرناك ايش, إيش اكتب قال اكتب محمد ابن عبد الله رجل من قريش أما أن نصف نقر بوصل الاجتسالة فهذا حجة علينا لا يمكن هذا يقول من؟ من جوف قريش يقول لا تكتب محمد رسول الله هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله واقف عند هذه النقطه لانبه على ما يفعله بعض الكتاب الان اذا اراد ان يقول قال رسول الله قال, قال محمد بن عبد الله ولا شك انه محمد بن عبد الله لكن ايما افضل أن ننسبه إلى أبيه في غيره من الناس أو أن ننسبه إلى عبادة الله ورسالته أجيب يا جماعة الثاني بلا شك ولهذا نقول بدل قال محمد من عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد عبد الله ورسوله هذه هذه المسائل أخواني يجب على طلبة العلم أن ينتبه لها لأنها قد يدسها بعض الناس من غير شعور من غير شعور بمعناها او مغزاها لكن نقول قال رسول الله قال محمد رسول الله قال محمد عبد الله ورسوله المهم ابوا ان يكتب ما قضى عليه محمد رسول الله اكتب محمد عبد الله قال اكتب ثم ذكر الشروط ان يوضع الحرب بينهم عشر سنين وان لا يدخلهم وان لا ي... يدخل مكة هذا العام يعني رسول وأصحابه كانوا محرمين معهم الهدي يقول لبيك عمره وصد عن البيت ولا أدري ما شعوركم حينما يصدكم صاد عن البيت بعد الإحرام الشعور شعور عظيم جدا يعني ثقيل على النفس ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشرط ان يرجع الى المدينه وان ياتي من العام القادم وايضا يدخل مكه بغير السيوف المسلته بالسيوف في قرابه وان لا يبقى في مكه الا ثلاثه ايام فقط ووافق على هذا مع ان فيه تنازلا عظيما لكن لاجل تعظيم حرمات الله من الشروط من جاء من قريش مسلما وجب على المسلمين رده ومن ذهب من المسلمين الى قريش لم يجب رده الشرح هذا صعب ولا سهل صعب جدا يعني حتى ما في مساواة ما في مساواة كان المفروض ان من جاء من مشتكين الى الى الى النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد كما أن من جاء من المسلمين إلى قريش لا يرد أو يرد الجميع لكن قريشا باستكبارها وعليائها أبت إلا أن من جاء من المسلمين إلى قريش لا يرد ومن جاء من قريش إلى المسلمين فإنه يرد وافق على هذا هذه الشروط قاسية راجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقال يا رسول الله ايسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال لما لما نعطي الذنيه بديننا حتى قاله الرسول عليه الصلاه والسلام اني رسول الله ولست عاصيا وهو ناصري فلما ايس عمر من ان يتراجع النبي صلى الله عليه واله وسلم ذهب الى ابي بكر يستنجده، فكان جواب ابي بكر رضي الله عنه كجواب عمر كجواب النبي صلى الله عليه وسلم تماما حرفا بحرف وهذا يدل على ان ابي بكر اقوى من عمر وغيره من الصحابه في م... في المقام الضنك وانه في المقام الضنك يوفق الصواب تماما اكثر مما يوفق له عمر رضي الله عنه هذه واحدة ثبت فيها أبو بكر رضي الله عنه ثبوت الجبال المثل الثانية في موت الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة كلهم فزعوا حتى سمعوا الآية من, من أبي بكر وكأنها لم تنزل من قبل وثبت أبو بكر مع أني أعتقد أنه أشد الصحابة مصيبة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صاحبه ولأنه أي أبو أبا بكر كان خليل الرسول عليه الصلاة والسلام أي أن أبا بكر اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا أما الرسول فلم يتخذ خليلا لأنه قال لو كنت متخذا من أمة خليل لاتخذت أبا بكر المسألة الثالثة في تنفيذ جيش أرسامة ابن زيد من المعلوم أن أباه زيد بن حالثة قتل في غزوة مؤته، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة أسامة ابن زيد وهو صغير رضي الله عنه وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام والجيش في ظاهر المدينة ليتجه إلى الروم فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام واضطرب الناس وارتد من ارتد من العرب عازم أبو بكر على تنفيذ هذا الجيش فجاعه أناس ومنهم عمر يشير عليه أن لا ينفذ الجيش وأن يبقي الجيش في المدينة لئلا يتمها أحد فقال رضي الله عنه والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذ الجيش في هذه الحالة الشديدة فكان فتحا ونصرا اتدرون ماذا حصل؟ قال العرب المرتدون إن هؤلاء لديهم قدرة وقوة إنهم يريدون أن يغزوا الروم فلحقهم من الرعب والخوف ما أوجب أن يكبح جماحهم في الردة فكان ذلك نصا وفتحا. الموطن الرابع ارتد كثير من العرب بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا نؤمن, إننا نؤمن به ونستجيب له ما دام حيا وأما بعد موته فلا فماذا حصل أمر أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم وراجعه من راجعه من الصحابه ولكن ابى وقال والله لما منعوني اناقا أو قال عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك وعزم على قتالهم وفعلا نفذ ذلك قال عمر فعلمت فرأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق على كل حال نحن اتينا بهذا امثله على قوه ابي بكر رضي الله عنه وقوه جعشه وانه أصبر الصحابه عند الشدائد واشدهم عزما اما موت الرسول عليه الصلاه والسلام فكما علمتم انه عليه الصلاه والسلام مات كما يموت البشر كما انه يحتاج ما يحتاج اليه البشر من الطعام والشراب واللباس وغيرها وأن جميع الخصائص البشرية إيش ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم يمرض ويجوع ويعطش ويبرد ويحترز من العدو ويلبس الدروع في القتال إلى غير ذلك من الخصائص البشرية لكنه فضل عليه الصلاه والسلام بماذا فضل برسالة لأنه أهل لها وقد قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل واصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والآن إلى الأسئلة نقرأ منها ما تيسر ونسأل الله أن يوفقنا للجواب الصواب بسم الله والحمد لله سائل يقول فضيلة الشيخ هل تجوز صلاة الجنازة وأنا منفرد في الصف نعم صلاة الجماعة، صلاة الجنازة كعدها من الصلوات إذا كان المصلون جماعة فلا بد فيها من الصف. أي لا بد أن يصلي الإنسان في الصف. فإن صلى وحده فإن صلاته باطلة. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والعجب. أنه يوجد في المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي يوجد أناس إذا قدمت الجنازة انطلقوا من أمكنتهم من الصف يتدافعون حتى يكونوا قريبا من الإمام ثم إنهم لا يصفون الصف المطلوب تجد بعضهم يكون صفا وحده وهذا لا تصح صلاته صلاته باطلة فالصفوف في, الجماعة في جماعة الصلاة على الجنازة كالصفوف في جماعة الصلوات الخمس ثم لماذا نتقدم ونتزاحم لندنو من الإمام لا, لا أصل لهذا كل واحد يقف في مكانه في الصف وإذا قدمت الجنازة فالذين يحملونها هم الذين يكونون حول الإمام من أجل أن يسهل حملهم إياها بعد الصلاة عليها. أما هذا التافع فلا صلة. ينزف وسحام شديد بدون أن يكون هناك صوف. نسأل الله الجماعة الهدى. نعم. جزاكم الله خيرا. وهذا سائل آخر يقول هل يلزم في اتباع الجنازة المشي بالقرب منها والمشاركة في الدفن؟ لكي أحصل على الأجر وذلك لأنني أصل متأخرا وهي تدفن أحيانا ولا أشارك في الدفن ولا في الحمل نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى أصلى فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين الصغر هما مثل أحد فالأجر عظيم في اتباع الجنازة لكن من شهدها حتى يصلى عليها فله قراط ومن تابعها حتى تدفن فله قراطان فإن قلت لو شهد الصلاة دون أن يتبعها من بيتها هل يحصل على قراط فالجواب أن الظاهر أنه يحصل لأن المهم هو الصلاة على الميت فإذا حصلت فإنه يرجى أن يحصل الإنسان على قراط ثم إذا تابع ومشى معها حتى تدفن فله قراطان سواء شارك في الدفن أم جلس ينتظر حتى تدفن لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يشارك في الدفن أما القرب منها فإذا لم يكن هناك زحام وأذية فهو أحسن ليكون الإنسان مستعدا للمشاركة في الحمل وأما إذا كان هناك زحام وأذية فليس... فليسوك الانسان ما هو أسهل له ولغيره نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ما في السائلة أخذت زين نعم هذه امراه تسأل وتقول أنها تقص شعر الناصي على الجبين فقط وهي تعقد الزينة لزوجها وهي تقصد الزينة لزوجها وما تقصد التشبه بالرجال ولا بالكافرات أفي دون مجوري. ذكر اهل العلم رحمهم الله أن قص المرأة شعرها مكروه مطلقا وذكر آخرون أنه محرم تأتم به المرأة مطلقا وفصل قوم فقالوا إن قصته حتى صار كرأس الرجل أو صار كرؤوس الكافرات فإنه حرام اما الاول فلان النبي صلى الله عليه وسلم لا عن المتشبهات من النساء بالرجال واما الثاني فلقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ولا فرق بين ان تقصد المراه تشبه او لا اذا حصلت المشابهه ثبت الحكم سواء بقصد او بغير قصد وقال هؤلاء واذا قصته على وجه لا يشبهه قص نساء الكفار ولا قص الرجال فانه لا باس بهم وهذا اقرب الى الصواب نعم جزاكم الله خيرا سال يقول ما معنى قول الله تعالى ومن يريد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم هل بسبب الاراده وان لم يفعل الذنب نعم هذه الايه نزلت في في المسجد الحرام قال الله تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ومن اول من يدخل في ذلك اولئك المشتكون الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه والله عز وجل يقول سواء العاكف فيه الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبادي العاكف يعني المقيم والبادي القادم إليه فالناس فيه سواء فمن أراد فيه بإلحاد ومنع الناس منه ظالما فإن الله تعالى يذيقه من عذاب أليم ولهذا كانت السيئات تضاعف في مكة في الكيفية لا بالكمية يعني لا يمكن أن تكون الحسنه السيئة بأكثر من سيئة بل هي سيئة واحدة إلا أنها أشد عقابا ونعم وأشد إيلاما والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا أزل إلا مثلها وهم لا يظلمون اين نزلت هذه هذه الايه في مكه لانها في سوره الانعام وسوره الانعام نزلت في مكه وعلى هذا فسي... فالسيئات في مكه لا تتضاعف بالعدد لكن بالكيفيه اي بان يكون العذاب اشد من العذاب في سيئة بسيئة في غير هذا المكان نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ما معنى حديث الكبرياء ردائي والعظم الكبرياء ايزاري والعظمة ردائي معناه أن الكبرياء والعظمة من خصائص الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن ينازع الله فيهما ولهذا قال فمن نازعني واحدا منهما عذبته فالله عز وجل وحده هو المختص بذلك لا يشاركه فيه أحد ولهذا كان المتكبرون من أصحاب النار والعياذ بالله المتكبرون من أصحاب النار حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من أدنى مثقال حبة خرجل من كبر ولكن ليس من الكبرياء أن يلبس الإنسان ثوبا حسنا او نعلا حسنا ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر وتوعد عليه قالوا يا رسول الله كلنا يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب جمال الكبر بطر الحق وغمط الناس نعم. جزاكم الله خير سائل يقول في مسجدنا وبعد الصلوات يقوم احد المتسولين وبصوت مرتفع يشرح للناس حاله وحاجته واحيانا يقوم اثنان او ثلاثه فهل لنا ان نمنع مثل هؤلاء واذا فعلنا ذلك هل يعتبر ذلك نهرا لهم اولا يقال لهؤلاء المتسولين يحرم عليكم ان تتسولوا وتسالوا الناس شيئا الا عند الضروره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر واخبر صلى الله عليه وسلم ان المساله لا تزال بالرجل حتى ياتي يوم القيامه وما في وجهه مزعه لحم والعياذ بالله فسؤال الناس بلا ضروره من كبائر الذنوب وإذا علمنا أن هذا السائل يسأل متكثرا فإننا نمنعه من السؤال ونطرده من المسجد لأنه أتى كبيرة من كبائر الذنوب حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام توعد من يسأل الناس اموالهم تكثرا فإن علمنا أنه محتاج وذلك قام أمام الناس يشوش عليهم ويمنعهم من استحضار معاني الذكر الذي يقولونه بعد الصلاه فلنا ان نمنعه نمنعه من رفع الصوت ونقول له اخرج الى خارج المسجد وتكلم بما شئت اما في المسجد فانما بنيت المساجد للصلاه وقراءة القران والذكر وغير ذلك وليست مبنيه لاستجداء والسؤال ثم اني اظن ان في المساله أمرا من ورات الأمور بمنع هؤلاء المتسولين نعم جزاكم الله خيرا سائلة تقول ما حكم منع, منع الزوجة زوجها من الفراش من أجل عدم الإنفاق نعم يعني إذا امتنع الزوج من الإنفاق على زوجته فهل لها أن تمنعه من الفراش بمعنى أن تجيبه إذا دعها إلى الفراش الجواب نعم لها ذلك لأن لقوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولأن هذا عدوان على حقها وقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولا ينافي هذا قول, قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأة إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملاكة حتى تصبح لأن المرأة في ذلك الزوج الذي قام بحق الله بحقها واما من لم يقم بحقها فلها ان تعامله بالمثل نعم. جزاك نعم. الله خيرا لا هذا يقول ربما تتدرج المراه باي شيء من النفقه اذا منعه والمراد النفقة الواجبة الواجبه اما النفقه الكماليه فلا يحل لها ان تمنعه من حقه إذا منعها من النفق الكمالية نعم سائل يقول هل يجوز تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة استدلالا بالاثر من سن في الإسلام سنة حسنة نعم أسألكم إذا كان أعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق يقول كل بدعة ضلالة ومعلوم ان هذا اعني كل بدعه ضلاله لفظ عام <تصفيق> لم يرد النبي عليه الصلاه والسلام انه استثنى شيئا منه فهل يجوز ان نقسم البدعه الى قسمين او ثلاثه او اربعه او خمسه اجيبوا جماعه لا لان الذي خاطبنا بذلك هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم الناس بشريعه الله وهو انصح الخلق وهو انصح الخلق عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان نطلق مثل هذا العموم ثم نقول ان البدعه تنقسم الى اقسام ولهذا نقول من قسم البدعه الى اقسام من العلماء فهي فهو اما ان لا يكون ما ذكره بدعه وحينئذ تسميته اياه بدعه غلط واما ان يكون بدعه غير حسنة لانه لا يمكن ان نقول ان بدعه حقيقيه تكون حسنه بعد قول الرسول عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله ابدا فالبدعه كلها ضلاله وأما, من واما قوله عليه الصلاه والسلام من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه فلا يمكن ان نقول ان البدعه تدخل في هذا لان الرسول قيد السنه بماذا كلهم يا جماعة لأنها حسنة وهل يمكن أن تكون البدعة حسنة وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام كل بدعه ضلاله لا يمكن أبدا إذن يكون معنى قوله من سن سناة حسنة يحمل على معنى إما أن المعنى من أحياها بعد موتها وإما أن يكون المعنى من سبق إليها عملا انتبه إما أن يكون معنا من أحياها بعد موتها لأن أحياها بعد موتها وترك الناس لها سنة ولهذا قال عمر بن خطاب رضي الله عنه حين أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصلي بالناس قيام رمضان جماعة قال نعم البدعه هذه والتي يقومون عنها والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يعني آخر الليل فوصفها بأنها بدعة لا لأنه ابتدعها بل لأنه أحياها بعد أن تركت وإنما قلت ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أنه قام بالناس في رمضان ثلاثة ليال ثم تأخر وقال إني خشيت أن تفرض عليكم وهذه الخشية بعد موته عليه الصلاة والسلام منتفية لأنه لا يمكن أن تثبت الاحكام بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بوحي والوحي انقطع <تصفيق> هذه واحدة أو يكون المعنى من سن سنة حسنة اي بادر بها حتى تبعه الناس وهذا يدل عليه سبب الحديث وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام حتى على الصدقة فجاء رجل بصره في يده قد اعيتها وضعها في حج النبي عليه الصلاه والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه انتبه يا اخي لان هذا الحديث يستدل به اهل البدع ولكنه لا دلاله لهم فيه لان الرسول قيدها بقوله من سن في الاسلام سنة حسنة والبدعة سنة سيئة لقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة إذن يحمل على أي شيء أخ تمام بارك الله فيك انتبهوا لهذا الحديث معناه الذي لا يتجاوزه من سن في الإسلام سنة حسنة أي أحياها بعد أن هجرت وتركت ومنه قول عمر نعمة البدعة هذه او ان المعنى من سبق الى فعلها فتبعه الناس كما يدل عليه سبب الحديث نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول او يسال عن معنى حدث في في في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المدينه حرام من غير الا ثور من أحدث فيها حدث ما المقصود بالحدث هل هو المعصيه لا أظن أن ذلك هو المعصيه لأننا لو قلنا إن المعصية لكانت كل معصيه في المدينة كبيرة من الكبائر، لأنه يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس الأجمعين ولكن مراد بالحدث الحدث في الدين كالبدعة وشبيها، ولهذا يجب الحذر من البدع في المدينة أكثر مما يجب الحذر منها في غير المدينة لأن الحدث في المدينة أمره عظيم إذ أن المدينة محط الوحي ومهاجر النبي صلى الله عليه وسلم فلو أحدث الإنسان فيها حدثا لصار هذا من أعظم المضادة لله عز وجل ومحادث له فيكون المراد بالحدث هنا الحدث الحدث في الدين فلا المعصية في مكة أشد منها في المدينة لكن الحدث في الدين الذي يتغير به وجه الدين أشد من أي مكان بالنسبة للمدينة نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول يوجد من لا يزوجون الفتاة إلا بعد إذن, إلا بعد إذن أولاد عمها فإن أذنوا أن تتزوج من, من غيرهم زوجوها وإن لم يأذنوا لها لا يزوجوها وقد تبقى الفتاة كل عمرها لا تتزوج يقول هل هذا جائز هذا محرم وهذا من دعوة الجاهليه ومن أعمال الجاهلية أن لا تزوج المرأة إلا ببني عمها وأن لا يزوج المرء إلا من بنات عم الإنسان يتزوج من شاء والفتاة تتزوج من شاءت لكن لا بد من ملاحظة الخلق والدين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتاكم من ترون دينا وخلق فانكحوه والفتاه ايضا لا بد من ولي يعقد لها النكاح فلا نكاح الا بولي ولكن لو اختارت الفتاه رجلا صاحب دين وخلق وابى وليها ان يزوجها به فهل لها ان تطلب, تطلب وليا سواه الجواب نعم اذا ابى ابوها مثلا يزوجها اخوها اذا ابى يزوجها عمها اذا ابى يزوجها ابن عمها او ابن اخيها اذا ابت الحموله ان تزوج نظرا لان الاب قد امتنع يزوجها القاضي رغما على انوفهم ما دام الخاطب كفء في دينه وخلقه فانه يزوجها القاضي حتى وان كره اقاربها واولياؤها ولا يحل لهم إطلاقا أن يمنع الفتاة أن تتزوج من شخص تريد تريد نكاحه إلا أن يعيبوه في دينه أو خلقه فهذا شيء آخر نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل نسمع بعض المصلين يقول عندما يقرأ الإمام الآية أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى يقول بلا ويرفع شيئا من صوته ما حكم ذلك نعم يقول, يقول السامع والتالي عند قوله تعالى أليس الله أليس ذلك بقاد على أي حي الموتى أليس الله بأحكم الحاكمين يقول بلى استجابة لهذا السؤال أليس الله بأحكم الحاكمين بلى والله أحكم الحاكمين حكمة وحكما لكن الماموم لا يرفع صوته بذلك لأن لا يشوش على من حوله من المصلين نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل الشيخ يقول أنا شاب متزوج ولي طفلين في بلدي وجئت إلى هذه البلاد الطاهرة لطلب المعيشة ولكنني لم أوفق وعندما رأيت من العلم في هذه البلاد أحببت أن أتلقاه فهل عدم إرسالي نفقة إليهم تقصير مني مع العلم أن أخي يصرف عليهم في بلدي إذا كان السائل يقول أنه بقي في هذا البلاد لتلقى العلم وأن أهله هناك يحتاجون إلى نفقة وأن أخاه ينفق عليهم نقول إذا كان ينفق عليهم فقد حصل المقصود لكن يبقى حق الزوجة الزوجة لها حق لها حق على الرجل أن يعاشرها بالمعروف فلا بد أن يراعي ذلك وأن يستأذن منها في البقاء هنا وإذا أذنت فلا بأس ولا يحجر عليه لا بأس أن يبقى مدة طويلة ما دام قد أمن على أهله في بلادهم جزاكم الله خير هذا سائل يقول شخص نذر أن يصوم الاثنين والخميس إلى الأبد هل يجب عليه الوفاء بالنذر واذا افطر فهل عليه قضاء او كفاره اولا اخبركم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وهذا النهي عند بعض العلماء للكراهه وعند اخرين للتحريم ومن علم المشقه والحرج الذي يلحق الناذر يرجح ان النهي للتحريم وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نهى عن النذر وقال انه لا ياتي بخير انتبه لكلام رسول لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل البخيل هو الذي يقول لله علي نذر ان اتصدق بكذا ولولا النذر لم, لم يتصدق يعني يعمله النذر على الصدقه وكذلك أخبر أنه لا يرد قضاء والنذر يعلق نذره أحيانا على الشفاء من المرض بنفسه أو بمن يحب هذا أيضا لا يرد قضاء إذا كان الله تعالى أراد لهذا المريض أن يبقى على مرضه أو يموت فإن النذر لا يرد القضاء كذا لا فائدة من النذر، وإنما هو الحرج والمشقة، ولهذا كان الشيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية يميل إلى تحريم النذر، وقد يفرق بين النذر الشديد والنذر الخفيف، فيقال النذر الخفيف مكروه والثقيل محرم، هذا هذا حكم النذر، ولذلك أحذر إخواني من النذر. وأقول إن النذر شديد وأنت في عافية فلماذا تلزم نفسك بما لم يلزمك الله به مع أن هذا النذر لا يأتي بخير ولا يرد قراءا وكم من إنسان النذر ثم ذهب إلى أبواب العلماء يطرقها من كل وجه ليتخلص من النذر ولكن أن لا له ذلك إذا كان النذر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع الآن نأتي إلى جواب السائل السائل يقول انه نذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس هل النذر معصي أو طاعة طاعة إذن يلزمه الوفاء يلزمه أن يصوم كل اثنين وخميس إلا أن, يكون... إلا أن يصيبه مرض فانه معذور وأما مع الصحة فيزمه أن يصوم الاثنين والخميس حتى ولو كان مسافرا لأنه لم يستثني فإن لم يفعل فهو آثم وعلى خطر عظيم واستمع إلى خطر الذين لا يوفون بالنذر قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله آت والنذر عهد النذر عهد بينك وبين الله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقنا ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون إذن عقوبة ما هي عقوبة عظيما آقبهم نفاقا في قلوبهم لا يرتفع عن قلوبهم ابدا إلى يوم يلقونه يعني إلى الموت نسأل الله العافية والسلام فعليك يا أخي أن تتينب بالنذر، وإذا كنت مريضا فسأل الله الشفاء وإذا كنت بخيلا فسأل الله أن, يج أن, يج أن يجعلك من الكرماء وإذا كان لك غائب فسأل الله أن يرده عليك وهلم جرا وأما أن تنزم نفسك بشيء لم ينزمك الله به فهذا خطأ وجناية على نفسك جزاكم الله خيرا سائلتهم تقول ذكر الله تعالى في سورة النور في سورة النور المحارم التي تظهر أمامهن المرأة ولم يذكر العم والخال فقد ذكر ابن كثير في تفسيره بأنه لم يذكر, لم يذكر العم والخال لأنهما ينعتان لأبنائهما المرأة فهل للمرأة أن لا تضع خمارها أمام عمها وخالها والا تظهر عليهما بزينتها المراه لها ان تظهر بزينتها للعم والخال كما تظهر بزينتها للاخ والاب والابن لكن قد تخشى المراه من العم فتنه فحين يد تحتجب عنه وهذا والله اعلم هو السر في ان الله تعالى لم يذكر العم والخال لا من أجل أنهما ينعتانها, لأبناء ينعتانها لأبنائهما ولكن من أجل أنه كلما بعدت القرابة قربت الفتنة كلما بعدت القرابة قربت الفتنة لا شك أن نظر الأب والابن إلى البنت والأم ليس كنظره إلى الخالة والعمة يعني الخالة والعمة قد يتتن بها وكذلك أيضا المحارم من الرضاء لسنا كالمحارم من النسب لأن غيرة الإنسان على المحارم النسب أقوى من غيرته على المحارم من الرضاء فالسر والله اعلم هو هذا أن الله لم يذكر العم والخال لأن أمره ما يحتاج إلى تفصيل فإذا خيفت الفتنة من العم والخال وجب الاحتجاب عنه وإذا لم تخف الفتنة فإنه يكون كالأخ والاب والأب نعم الاحتجاب تماما. تماما يعني لا لا الاحتجاج ما باحتجاب الا اذا خيفت البلنة فتحتجب كما تحتجب عن, عن الاجانب اذا جاء وقت الصلاة والاشرق اخبرنا نعم انت المسؤول ما فيها يقول كثير من الشعراء كلمة العمري فهل هذا يعتبر قسماً بغير الله؟ لا ظهر جاء وقت الإصلاة وإشراق نعم لا بأس هذا السؤال كلمة عمري لا بأس بها قد وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وليست هذه قسماً إذ أن القسم والله وعمري مثلاً وما أشبه ذلك لكن لعمري بمنزله القسم وليست هي القصر. فإذا قال ثل عمري فإنه لا بأس بذلك لأنها وردت عن السلف وكذلك جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء المبارك وإلى اللقاء بعد صلاة النغرب إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأسمحونا بارك الله فيك أن نصلي يسمحون هو ان نصلي وانتم صلوا ايضا